يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كنا إخواني عند قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام من ذلك الكتاب لا غب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبلا هم يقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلى آخرين هذه إخواني صورة ثانية من صور كتاب ربنا عز وجل بعدما تقدمت أعظم صورة في القرآن ألا وهي حفات. هذه الرقم الثاني من صور القرآن الكريم ولم تنزل ولم يرتب القرآن حسب النزول لا شاء ربنا سبحانه أن يكون الترتيب هكذا ويقولوا هذا الترتيب صوري ترتيب القرآن كان باجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم ولم يكن فيه واحد نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقول لهم هذه الصورة تنزل مدع كذا ومدع كذا ومدع. أو هذه آية تنزل مدع تنزل فترتيب الآيات كان توقيفيا أما ترتيب الصور فيقول العلماء كان اجتهاديا قبل صحابه رسول الله وجاءوا بهذه السورة التي هي أطول سورة في القرآن أشياء سورة الفاتح سورة البقرة جاءوا بها هنا لأنه يقول ابن عربي تحمل ألف خبر وتحمل ألف أمر وتحمل في طيها الف نهي الف نهي الف قمر ألف ربما معك. يقال اول ما نزل في المدينه من سور المدينه بعد هجره رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره البقره ما عدا ايه فيها وخصوصها ايه الربا من اخر ما نزل ايه الربا واخر ما نزل من, من الايات يا خلوه سبحانه في سورة البخرة واتسقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتسقوا يوما سرجعون فيه الله هذا آخر ما نزل من القرآن ورد في الحديث صحيح البخاري أن آخر ما نزل يقول تعالى اليوم يوم أكملس يوم أكملس في عرفة أه؟ ورد هذا الحديث ولكن هذا في آخر ما نزل في الأحكام السجريعية آخر ما نزل من الأحكام هي هذه الآية أما آخر على الإطلاق هي التقويم ترجعون فيه الله على كل حل إخواني سورة البقرة لا شأن عظيم سميت سورة البقرة لأن قسس البقرة بقرة من اسرائيل مذكوره فيها وهذه السورة وردت فيها, فيها فضائل. وردت فيها أحاديث منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقرأوا أقرأوا في بيوتكم أو لا تهجروا بيوتكم من القرآن فإن من قرأ في بيته سورة البقرة فإن الشياطين لا تدخلوا هذا البيت الحديث لا تجعلوا بيوتكم مقابر لا تجعلوا بيوتكم مقابر فان من قرأ في بيته سوره البقره فان لا يدخله الشيطان اشيرتي لا يدخلها الشيطان ومعنى هذا قال العلماء هذا دليل على ان المقبره ما فيها قران لا يقرا فيها قران لان من اهانه القران ومن احتقر من القران ومن السفاه بمكان بالنسبه للقرآن هو ان يقرا في المقابر فالقرآن ينبغي أن يعظم وأن يشرف وأن يكرم ما يقرأ في المقابل خصوصا وحتى الصلاة الرسول الأسلام يقول لا تصل مقابل لا تصل عليها ولا إليها والمرقى المرد مقال علماء ما المردوا بالصلاة العبادة كل العبادة حتى القرآن يدخل في المقابل العبادة لا تكون في المقابل أبدا أقول لنا آداب المقابر رسول صلى الله عليه وسلم إذا راح نزرنا المقابر اشه نقوله مش نقرأ الفاتحة نقرأ سورة البقرة نقل... لا ما نقرأ شيء أننا نسلم عليهم وندعو لهم السلام عليكم داركم المؤمنين وإنا وإن شاء الله فيكم لاحظون أنتم لنا سلف ونحن لكم سبع نسأل الله لنا ولكم العافية ووردت أحد تقرأ في أداية نعم إذن من شرف من تشريف القرآن ومن تقريب القرآن ان لا يقرأ في المقابر، ولكن الناس ما ما بقوا يعرفون اداب المقابر. اليوم تقول واحد مثلا ولو كان عالما تقول والله يا اخي الكريم انا اذا زرت الوالدين اشنا من يقول لك يا اخي يمشي وصلي ركعتين صدقه ومشي نزور مليع مسلام ولا كذا يقول لك صلي ركعتين وثم ها توجه للقبر وثم يقرأ الفاتحة الفاتحة فوز يعني ما هو الله بهذا من السلطان وربما يقول واحد يفوز مجموعه من الورود او الريحان او كذا وخذها معك يسحبها معك هذا ما زال هذه جاهليه هذه ما يعرفها الاسلام السنه النبويه في زياره المقابر هي ما سمعته حتى ان زياره قبر رسول الله ما ورد في حديث شفتوا لم يرد حديث في صحتي لم يرد حديث صحيح في زيارة قبر رسول الله. الا انه داخل في عموم زيارة القبور. الاحاديث التي وردت في زيارة ايش مسجد النبوي من صلى في المسجد هذا ها؟ فان الصلاه في المسجد هذا تفضل الف صلاه فيما سواء. ما في حديث صحيح. ولكن زيارة قبر رسول الله داخل في عموم. نزيزها. ما في شكل. نعم. ومن الأحاديث الواردة في فضلي نحن نمسحه عن المفسر هذا من من التي وردت ودل على هذا أيضا نضيف زدنا نضيف لكم هذا أيضا ما في قبر مرت معروف من قبور الأنبياء إلا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قبر الأنبياء معروف تعرفون قبر النبي ما فيه ما في قبر لنبي معروف حتى قبر موسى وعيسى حتى قبر... لا عيسى عاجز عن الله لأن عيسى مرضوع حتى قبر إبراهيم خليل الرحمن ما معروف ولا قبر معروف كل من الأنبياء معظم الأنبياء مدفونون في في فلسطين ما في قبر معروف إلا قبر رسول الله عزيز. لماذا كل هذا ولله شاء الله لا تلنا على قبورهم وحفظها نعرف بيد الله ولا لا لو شاء لحفظها حفظها في قبرهم عارضهم ليش حتى لا تعبدهم الناس المهم يا إخوان في حديث آخر كما ذكر ان هذا ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله بعث بعثه البعثه البعث هو يجمع بجموع من الصحابة ويرسل الى جهة من الجهات في سبيل الله أراد أن يرئيس عليهم وأن يجعل لهم أميرا لأن من السنة أننا إذا سافرنا لتجارة أو سافرنا لحج أو عمره أو سافرنا للجهاد أو, أو, أو, أو آخر لا بد أن يكون لنا رئيس وإلى رأسنا الشيطان ما لا بد كنا ثلاثة واحد رئيس أربعة واحد رئيس لا بد ما بيجي هذا سؤال أن يرئيس عليهم لا بد يختبرهم تحيونهم مش من الذي يستحق الرئاسة كل واحد يقول أنا الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي الرئاسة لمن هو أكثر في القرآن، فأخذ عرض عينه يعني استعرضهم كل واحد ما معهم من القرآن إيش معك إنسان؟ يقول سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا طيب ونسى قال سورة كذا وسورة كذا ونسى قال سورة كذا وسورة البقر سورة البقر قال نعم خلا لا رأي هذا رئيسكم خلاص بعد سورة البقر أعظم سورة في القرآن مشارزا هذا القرآن ما بدخلت هذا الكلام. حسكلم الصحابه وقال والله يا رسول الله ما منعني ان احفظ هذه الصورة سورة البقرة الا اني خشيت ان لا اقوم بها يعني كان الصحابة سبحان الله كان اذا احفظها يدا احفظ صورة ما يمتقل الى سواها اى غيرها حتى يتبكع عارفيا يا, يا, يا في الصورة الشيطانية والعنبر والخير كل الخير في الجوف في جوف الشياطين أردوا بالله القرآن يلعنه كم من قارئ إلا القرآن والقرآن يلعنه ليش لأن الله وهو ويتهب يخالف الأمر القرآن ينهى وهو يزج نفسه في النهي في سخط الله يغضبه القرآن يخبر خلاص فهو معاكس القرآن مدات للقران اعوذ بالله بسم الله انظروا صحابه رسول الله قال والله يا رسول ما يعني من منعني يعاني أن أحفظ هذه الصورة لأن خشيتا لا قوم بها من قومش بكلها يعني إن أحفظها تكون حجه علي كما نمج كل الاوامر التي تامر كل النهوة التي تنهى كل أخضر التي تعمل خلاص خشيت في قول عليه الصلاة والسلام قلوا اقرأوا القرآن تعلموا القرآن وقوموا بالقرآن تعلموا به قوموا به الليل قوموا الله أكبر قوموا نعم قوموا بالقرآن فإن مثلاً من من سعلم القرآن وقام به قال جيب... كجِرَاب كجِرَاب شو قام القام نعم معمر بالمسك وهو يفوح بكل مكان ما شاء الله يفوح بكل مكان هذا القرآن ذي وإذا ما قمت به تعلمته ما قمت به هذا كجِرَاب نعم ذي قام بالمسك ولكن ما فيه لا ولكن ما فيه لسه. ويوم القيامة قالوا اقرأ ورقة اقرأ ورقة ورث الكمل ورث الله أكبر رسل إيه رسل سقرا رصين ما السقرا؟ أفلام ذلك في الدنيا يقولون درجتك آخر آية تقرأها. الجنة في ساسوا عند رضي يقولون ما فدرج ما على ما يقولون ما يقولون كم يقولون في يقولون درجة الجنة عدد ايه. كل ايه درجة الجنة. عدد الايات درجة الجنة. وانسد القارئ يقرأ ويقرأ ويقرأ. ورسوير الصبر. فمن ينسا هيا. الله سبحان الله. المسعر. هو يقرأ ومن الدرجة والدرجة الكام من السماع والله. الله هو اكبار. ورسوير. هذا حديث وهناك حديث آخر سبه كذلك المؤلف يقول ورد في الحديث الصحيح البخاري أن السيد بن حضير كان يقوم الليل يقرأ يقوم الليل هو بيه كان يقرأ سورس البقار ويقوم الليل وعنده وحدون باسمه يحيى الفرس مربوطة هناك ويحيا مربوطة هناك هو نائب هناك هو يقرأ ويصلي وهو يصلي يعني الفرس تجول والطرق تفر الشخص هو يقرأ, بعد يسكن. تسكن. تسكن. يقرأ على وهو يسكت هو يس يس يس يسكت يسكت يقرأ عو عو تضرب وتجول وانت خاف الأولي غير سكت سكت هو يقرأ تفر تفر خاف الأولي خامش على بولده خلاص إذا بقي قطع القراءة وقطع الصلاة ويمشي على بولده ومشيت في المدرسة جل بولده إلى هناك كذا إلى ثم في الصباح ذا بيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له شفتوا عجبني رسول الله انا اقرا والفرس تطرب حتى شفتوا قال له اقرا شو تقرا قال شو رز البقره قال له اقرا زيد اقرا البقره اقرا قالوا خشي على ولدي يحيى قال له اقرا قالوا منهم بخرج يا رسول الله شوف السماء وشوف من الله وكوكبه من الناس معهم اصابع فريده وصفنوا انوار ليه والانوار صدق الاستاذ ما هي قالوا لا يا رسول قال ملائكه جاءت لصوتك لقراءه الكنز حسب الصوت لقراءتي والله لو بقيت تقرا لاصبحت يراه الناس جميعا انها نزلت انها السكينه نزلت لقراءتك اقرا يا في الكنز انت تقرأ أنا امزوا الملائكه تضللك تحف واذا جت الملائكه تر الشيطان يتسرب اليك يوسوس يلعب بيك يفعل فيك شيء ما يفعل هذه هذه هذه يعني فضائل سوره البقرة وهي اعظم سوره في القرآن وانا كنت كنت مع بعض الاخوان كلهم جزاهم الله خيرا لان احنا ما احنا في التفسير ها 70 في تحفظون ونحن نفسر ها انتم ما نقسم تفسيمون وتزون وتحزون يعني ظفر يعني خير كبير من الفضاء التي وردت في سورة البقرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ها اقرأوا القرآن فان القرآن يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة ما يخليك تدخل جهنم ابدا يرغب لانه عندك حامله انه صديقك كان يعيش معك فيقص ويعيش معك في الجهنة سيتخلق الجهنة ومقلل في هذا ويشبع ويرغب الله عز وجل غارت صاكب كاده ونسالحه يا رب. أنا كنت معاه، سامح وكان يقرأ لي، كان كنتوا كنتوا يمنعوه من النوم، كنت يمنعوه من الخروج من تقصيره من تفرج في الس في السينما ولا في الأفلام وفي كذا وفي كذا إيش يا رب يخليه، يا رب كنيجه في كذا، يقرأ. ثم حتى في ما في يشوف بعد صيام القرآن إيش معني صيام القرآن؟ ويقول عليه صلاة والسلام ما الزهراوين الزهراءين شو الزهراءين؟ الزهرة شني الزهراء هي النجمة اللي كتئبود ووضوءها سعال ما شاء الله مو شرق أخذ هذه الصور في القرآن لهم ضوء ساطع أحسن من الصور الأخرى أشوفن هي البقرة البقرة العمرة الزهراء واي البقرة العمرة فإنهما يقول عليه الصلاة والسلام يأتيك أنهم غمام يوم القيامة يتيان يوم القيامة كأنهم غمامتان ساني يضل او غياهن اتني للغايه كل ما يظن الانسان غياه غايب سبع غايه, غاية. غاية. غمامه اتني او غياه يتس الروي شك قال ما رى الرسول قال غمامه او غياهات او فرقان من صواف الطير من من من طير الصوار من الطيور الفرق من الطيور التكتبه من الطيور تصف الاست تصف. تصف من فوقي يوم القيامه تظلله والناس في الحراره كل الناس شمس الذم من الناس بقدر مين او ميلين الحراره مفرطه ومحرقه والعياذ بالله وانت في ظل في ظل ايش؟ البقرة والعمراء في الذرس يشفع علي الصاحب يالله لاني اصحي يوم وقيا ثم يقول عليه الصلاه والسلام اقرأوا سورة البقرة فان اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البترة لا تستطيعها البترة هي بركة اذا ارسل البقرة بركة الله سبحانه وتعالى يغدق عليك من بركاته في مالك في ولدك في نفسك في حياتك في, في وظيفتك في, في اهلك في كل شيء من حياتك البركه كل البركه ما تدري من ايه بسبب ايه سرد البركه وتركها حاصره كل من تركها ترك عبدها وترك قراءتها وترك القيامة بها تكون عليه حاصره وندامه في عرض يوم القيامه لما يشوف فضل غيري عليه يعرض جوزك في ما ينفع حاصره والعياذ بالله بيتحصر كل الأحزنة يقول ولا استطيع البطل البطل شو الموصحار ما يستطيعونا كم يستطيعونا ما يستطيعون القرب ما يستطيع رحمة ما يستطيع وإذا إلى حفظ ما يستطيع نقرأه ينفرق المؤمنين يحاول يقرأ يحاول يمشي بقرأ قال كم بهاللعب ما هيش فين فيه المانية. أو لا يستطيع البطل ما يستطيعون يتصلت الصحراء على من يحمل سور المقران ويعمل في سوره البقره اللي حامل سوره البقره ويعمل فيها ويحلل حلاله ويحرم حرامه والله يستعرهي ستقرا يستطيعون صلى الله عليه يسرر كل احد من اهاله هذا كلام لسيدنا رسول الله ما هذه مجملاً يعني فضائر ثم بعد هذا نقول بسم الله الرحمن الرحيم لام ذلك الكتاب فيه مرات ومرات قلنا إخواني عدد من السور مبتدا ومفتتحة بهذه الحروف المقطعة خرُس سان سور سور إيش سور سور السور التي نزلت في مكة أما السور التي نزلت في المدينة آه سيقيل من هذه سورة البقرة مفتتحة بالحروف المقطعة لا كل ال ال السور مفتتح بالحروف المقطعة لويا قد تكون احاديه مثل صاد قاف كذا قد تكون ثنائية مثل ياسين طاهاء قد تكون رباعية ثلاثية ها او خمسية وكيف هايا وكذا فهذه الحروف المقطعة العلمة السلافين منهم من يقولهم المتشابهات التي لكن علمها ومضمونها الى الله ما نعرف كير. الله عز وجل قال الف لام ميم اش الف لام ميم الله عالم مبارا ومنهم من قال إن كل حرف منها يدل على اسم من أسماء الله عز وجل كل حرف رمض إلى اسم من أسمائه ومنهم من قال إن لها معاني معاني لكن لأن الله سبحانه وتعالى حكيم والله سبحانه ليس عل... لا يتكلم بكلام لا معنى له أما الذين ادعوا أن لا معنى لها فهؤلاء لا ليسوا ليسوا عن الحق بل هذا الكلام باطل فالله عز وجل لابد ان هذه الحروف تحمل معاني وهذه المعاني التي تحملها اشن هي بعضهم يقول انها للايقاظ انها ايش للتنبيه عندما يسمع الانسان حرف او كلام ما يفهمه يلقي بسمعه عندما يلقي بسمعه يسمع فكأنها زج او كأنها ايش جالبية جاذبية لأصحاب, لأصحاب الذين لا لا يعلمون ولا يعرفون لا يصون القرآن لا يقولون لا يسمعون لهذا القرآن والغو فيه لا لكم تغليبون هذه الآيات أو كانت هذه الحروف ذاتك أنها جاذبية لهم لكي يسمعوا هذا قيل و المؤلف يطعن في هذا يقول هذا ليس من شيء ليش لأن هذه مدنية وفي المدينة ما كان هناك مشركون وهكذا يقول أيوة. ثم هناك معنى آخر وهو الذي صدر كثير من العلماء المحققين وهو ان هذه الحروف هي رمز او فيها تحدي الى ان هذا القرآن مكون من هذه الحروف يعني نص على النص من الحروف اللي حروف الحروف عندنا جائية عن 20 حرف ولا تبليه عشرين حرف على النص منها وهو اربعتاشر حرف كلها اجتملت عليها هذه الحروف هذه الصور اللي يشمل على الحروف مقطعة لمبتتعة بها على النصف ذلك فكانه يقول سبحانه هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف من هذه الشبكة هذه الشبكة من يوعش هذا القرآن مؤلف منها فإذا كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله من مثل هذه الحروف فهي أمامكم خذوها وأنتم تتكلمون بها تقولوا منها الشعر وتقولوا منها الكلام المنثور والصحاف والقلقاء وكذا يتكلمون وكذا يتفضلوا تفضلوا سوف من مثله ما ستتعون ليش؟ لأن هذه الحروف من تكلم بها؟ الله وكما قلنا كل شيء من الله يعجز عنه لشيء كل شيء من الله انت ما خلقك الله يستطيع احد ان يسأل يتبني. الزبابة شكو خلق الدبابة, الدبابة. والنحلة شكو خلقها والنمله شكو خلقها يقدر العالم يخلق نملة يخلق عن كموس أخليه هذه قبل واذنين اللي قسمها شكو خلقها يقدر العالم يخلق الودين والعينين واللسان وهذا الصوت اللي كين تقم هذا القرآن يستطيعوه والله ما يستطيعوه كذا لا شيء هذه الدودة التي تكون عماش داخل الكرموسة ولا داخل ايش استمراء دودة يقدر العالم كله يخلقها ما يستطيع ليه؟ لانها من الله وكل شيء من الله ما يستطيع فهذا القرآن بالحروب التي بها ولكن من الذي تتكلم به؟ الله نستطيعه أبدا. ولا رسول الله والله ما يصدق. رسول الله الذي وسّيد البشرية على الإطلاق والله ما يصدقان يأتيه بصورة فيها ثلاثة آيات والله ما يستطيع ولذلك الناس كذبوا على رسول الله. حديث مكتوب على رسول الله. قال رسول الله يزن كذا. قال رسول الله. حتى الألباني الشيخ الألباني رحمة الله عليه العالم الكبير. الذي وهبه الله من فضله وجوده وترمي في هذا العصر وهو رحمة الله عليه رحمة واسعة صرك لنا من السوى في خدمة علم الحديث ما الله بيعليه مما زخرت به المكتبات الإسلامية وافتخرت ما كان فيه مثل ناظره أبدا ما كان له نظير في العالم كله كان إخواني معجزة العالم من الله عز وجل وهبه الله لان يحفظ المكتبه الاسلاميه من, من كل دخيل كل من كذب على رسول الله صفوا ونق الاحاديث النبويه الشريفه 40 سنه 80 سنه كل اقول 70 سنه كله حفظت الحديث فجمع غير ضعيفة جمع من الاحاديث, وجمع من الأحاديث جمع لنا من وجمع لنا من على ومسلم لنا من سبحان الله من الاحاديث ضعيفة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يهيئ لهذا الدين من يذب عنه تحريف الغالين وانسحان المبطلين وتأويل الجاهلين فكان من هؤلاء هذا العالم الكبير رحمة الله عليه ورحمة الله أقول الكثير كثير من كذب على رسول الله وجمع الشيخ الأرباني الكثير من هذه الأكاذيب على رسول الله لكن في أحد كذب على الله ويقول ها القرى الله ويكذب ويقول قال الله كذا كذا ويكذب واحنا نقبله كذا وش فيها أحد قال هذا ولو استثنى ولو سخر يصد كين ولا مكين كين مش أصعب ما كين ولا مكين هذا ما يعرفون كين ولا مكين نعم ما في أحد كذب على الله ويقول قال الله ويقول قال لأن كان أحد قبسي مكين كين في القرآن يقول قال الله يزمن أيه قرآنية وما يشير بالمصحف يقول هذه هذه خليته المصحف حتى لما خرج الرافضه نعدي كتاب كتاب للروافض للروافض كذبوا على الله وقالوا ان هذا القران الموجود عند الذي يقرا فيه يعني 30 محذوفه حذفها ابو بكر وعمر وعثمان وعلي عامله الله بما يستحقون وجابوا كتاب سماوها ايش لا سموا كتاب اه انا عندي هذا الكتاب لكن نسيت شو الارب الارباب يقول لي قد تحريف الكساب يعني تحريف الكساب رب الارباب شيء حاجه يعني كذابون كذابون يعني هؤلاء تسهموا الله عز وجل لان الله قال اننا نحن نزلنا الذكر وفران له لحافظون ويقول لا يسيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزليش تنزيل لأنه تنزيل من حكيم من حميد ما يستطيع أحب أبداً أحد أن يمد يديه ولو زاد ولو نقطع لا تجمع العالم كل يقول أنت كده لأن الله تعالى لاحظها كتب القديمة لا كتب القديمة والله سبحانه وتعالى يعني وكل حفظها إلى أهلها إذن استحفظوا من كتاب بما؟ سحفظه من كتاب الله أما القرآن فقال إننا تكريما لهذا الرسول العظيم وتشريفا لهذه الأمة قال نزلنا أخذنا أخذنا أخذنا. إنا نحن الزندك نحن أعخذك إذن يا إخوان هذا هو فماذا أن أضرب لكم مثلا آخر مثلا التراب ها موجود التراب من كتاره الحروف موجودة والحروف مثل التراب تراب موجود ولا لا تراب موجود الناس. من التراب يصنعوا التبصيل ويصنعوا البراده ويصنعوا الطنه الطنه كذا ويصنعوا المره ويصنعوا ايش ويصنع ما شاء الله يصنعون كثير يصنعوا ويصنعوا الدمه ويصنعوا التمسار والصنب ويصنعوا بسراب والله ايش كيسنع بسراب آدم هذا الفجر مصنوع ايش من آدم من التراب ادم مصنوع من التراب ويصنع البهائم والوحوش والطيور كلها من تراب ويصنع الذباب والحشرات والناموس وكذا الى اخره البعوض كل شيء بيصنع ما تصوروا وجول فرط البشر يفر يصنع شيء من هذا؟ الله اكبر والابل ليش لان السر في تلك الروح الروح الربانيه السر ما ما تصور وحده فيه روح والروح يستوعى البشر ويسالونك عن الروح قل الروح امر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وكذلك الصلح هذا هذا بعرف وهذا القران كله إيش هو من الحروف التي نتكلم بها ولكن لما كان من الله كان فيه روح ولذلك يسميه الله روح وكذلك انزلنا اليك روح عم. فالقرآن فالقران فيك الروح وتصير حي اذا ما فيش القران ما عندك ايمان اشي وجهك حي ولا ميت ميت كالميت لأن اللي في القرآن لعبد الإيمان يسمع كلام الله ويرأى آيات الله وينعم يخر ويفكر في ايات الله وفي ملكه الله هذا حي ولا ميت والكافر يسمع آية يسمع يسمع آيات الله يقرأ ايات الله يفكر في ايات الله اللي ما يفكر ما كينسمع ما كينتكلم يسون هذا الميت ولذلك قلنا أنك لا تسمع الموتى هم حي ولكن الله سماهم إيش موتى إنك لا تسمع المزوم وما أتى بمسمعين من في القبور أي فكذلك هذا القرآن لأنه حامل الحياة ويكفينا هذا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ويقول ذلك الكتاب هنا نسخة أخرى وهو أنهم يقولون كل كل صورة مفتوحة بهذه الحروف المقطعة إلا وأكثر الحروف فيها من هذه الحروف. دوسورة البقرة ايش فيها الف واللام والم اذا حسيتها بالكمبيوتر احصز بر اكثر الحروف لان عندنا شحال حروف 18 19 حد 20 حرف 28. 28 يعني وعمل احصي هذا احسب كله بالكمبيوتر وقسمه القسمه ستجد اكثر الحروف الف واللام والم الف لام م ثم ياتب الإشارة البعيدة ويقول ذلك الكتاب ذلك الإشارة البعيدة لأن القرآن سبحان الله لما كان فيه الروح الربانيه كان عالي القدر شريف عظيم ما يمكن أن يصل إليه أحد ياتب المسلح ذلك صحيح، ذلك ذلك القرآن الشريف العظيم الذي احتل هذه المكان الرفيعة من بين سائر الكلام وخير الكلام كلام الله ذلك الكتاب ويسمى الكتاب لانه محفوظ مكتوب ويسمى القران لانه محفوظ مقروء فهو محفوظ من الجهتين محفوظ قراءه ومحفوظ كتابته وكان لا كتاب الا هذا الكتاب في الكتب كتاب ماركو كتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب. ولكن الكتاب اللي هو كتاب من هو الكتاب اللي هو, هو اصل هو وابو الكتب وام الكتب شكوه هو لذلك اسمه الكتاب لأنه محروف فهو كتاب الكتب ذلك الكتاب ويقول لا ريب فيه كيف لا ريب فيه ما فيه شك كيف ما فيه شك وإننا شكوا فيه وشكوا منه شرفوا واليوم ما زلنا ششكونا فيه لا يعني لي صف ما يجاحده ويعانده ويرده ويحاربه إلا المعاند أما من نظر فيه لا يشك انه من رب العالمين لماذا؟ لأن وازن كل الكلام يستطيع أن ينسوا بمثله هذا يستطيع أن لا من حيث التعبير البلاغي ولا من حيث الأخبار التي يحملها ولا من حيث المكتشفات التي ها يعني أخبار بها ما أخبار ماضي ولا من ناحية إيش سبحان الله من ناحية المسائل العلمية التي تكتشفها العلم وأخبرنا بالقرآن أشياء كثيرة وكثير، فهو إخواني معجز من عدة أوجه. هذا الكتاب من تدبره وتأمله حتى يقول الإمام الشافعي والله لو وجد هذا الكتاب في صحراء وما جاء به مثل هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم الذي هو القمة في الأخلاق والقمة في في الكمال البشري. لو لم يأتي بهذا الرسول وجد هذا القرآن مرمي في صحراء، والله لا لأقصم المنصف بأنه لا يقوله إنسان ولا يقوله بشان غير هكذا كمرة بطيعة كيف وقد أتى به سيد المجانين لهذا إخواني هذا الكتاب لا ريب فيه تقول لا رأي فيه هدى كيف يقرأ ورش كيف يقرأ ورش احنا ال يعني الوقف الهبطي ما هو ورش الوقف الهبطي يقول لا ريب ألفلال من ذلك الكتاب لا رأيب ثم فيه هدى للمتساقين فيه هدى اذا هذا القرآن فيه هدى فيه الهدى وفيه غير الهدى لا الأولى الوقت لا ريب فيه لا رأيب فيه من رب العالمين فالأولى الزقيف لا ريب فيه عفق الهدى هو عين الهدى فكله هدى النقضي وهو ان النفي لا يمدح به النفي عدم فالنفي المحض لا يمدح به الا اذا كان في طيه صفه المدح قيل فمثلا نقول الله لا يعجزه شيء وما كان الله ليعجزه من شيء في السنوات والأرض. شد من لا يعجيزه ليس بيعجيز الارض قدير. القدرة المطلقة. الله أكبر. خلاص. ما قدرة مثل قدرة فهو يمدح فيه بهذا النهر. هنا في طيها. ما يمدح؟ ما يمدحه فيه؟ إذا قرصن الله. لا يفنى. لا يفنى. ما أنا لا يفنى؟ سبحان الله معناه البقاء المطلق مدحه لا في طي هذا النبي مدح اذا قلت الله ليس بأعمى في طي هذا بصير يرى كل شيء اذا قلت الله لا يجهل لا يضل ربي ولا ينسى معناه انه عليم بكل شيء سبحان الله فالله لا يمدح بالنبي إلا إذا كان في طيه ما يمتح به ومن هنا فهذا العائفة فيه معنى أشفيه؟ اليقين ما فيه شكل ما فيه لبس ما فيه ريب ما فيه شكل المسائل التي أتى بها كلها يقينية كلها قطعية كلها ثابتة ما ليس من ابدا احد فيها سبحان الله ومن هنا تجدنا أولئك الطلال من الأشاعر وغيرهم المعتزله يوصف الله بكونه ليس بجوهر وليس بجسم إذا قلنا ليس بجسم ايش يكون ما في مثل ما في طيب مدى ليس بجوهر ما في طيب مدى ما في طيب مدى إذن لا نقول لا هو الجسم ولا غير جسم هذه منطقة مغلقة لا يوصف بجسم ولا بغير جسم خلاص اللي يقول جسم كذاب واللي يقول ليس بجسم كذاب عليه لأن هذا النفي نفي عدم والنفي العدم النفي المحض ليس بفتح لا يدخل ضابعا ما قاله رسول الله لا أصحاب رسول الله اذ هذا في العقائد في العقائد الإسلامية يا للعار والخنار ما في العقائد الإسلامية التي يقال طلبة العلم والعلماء ومؤلف في كتب العقائد يا للعار في جانب الله نسأل الله العافية المهم يا اخوان الله موصوف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نقف عندها ذلك الكتاب لا ريب فيه ثم يقول اذن اولئك الذين ادخلوا الريب فيه وادخلوا الشك فيه اولئك ينبغي ان يشطب عليهم ليش لأنهم معاندون لا عبره بالمعاندين والجاحدين لا عبره بمن اعلن كفره وضلاله رغم سطوع الحق واستنارتها شطب الله عليهم أعمل عليهم بالاكس خلاص رماه بيفعرضها العائد فالبعض هذا الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه ثم قال هدى هدى لمن للمتساقين جاء يحمل الهداية الهداية ونحن سبق أن قلنا إن اعظم ما أتيه في اعظم شيء وسيله الفاتحه شو هو طلب الهدايه اهدنا الصلاه المستقيم اذا اردتم الهدى كان الله يقول عاقبة هذا مباشره وهذا هو السر الربطي بين سوره البقره وسوره ايش الفاسد كان هذا الشيء الاهم والمقصود الاعظم من الفاتحه هو طلب الهدايه فانا اعطيكم طريقه من بحث عنها وجدها بها هي الهدايه يحملها هذا الكتاب عليكموه. الزموه. حضور ادخلوا مدينتها. هدن كله هدايه ما في هدن فقط بل هو الهدايه ما قال سبحانه هنا يهدينا لماذا ما المتعلق هدا ليش يهدينا لماذا قال هدى ولطائفة خاصة من الناس للمتقين يهديهم لماذا هذه هي التي يحملها هداية ايش؟ الله اكبر في الايات الاخرى بينت ان هذا القرآن يهدي للتي هي هيدايه والمؤمنون هيدايه هيدايه هيدايه فالمؤمنون أخذوها اخذوهما كليهما هيدايه والهدايتان ثاني معا نجدهما في الكتاب العزيز وخصوصا البيان لأن الهداية بمعنى التوفيق وبمعنى المعونة هذه خاصة بالله عز وجل فهذا الكتاب هاد للناس وهات الذين آمنوا يضلهم على طريق الهداية هدى لماذا هدى اللبس وحيد. يهديك للإيمان يهديك للعقائد الاسلاميه الصحيحه ويهديك للعبادات الناصعه ويهديك للاخلاق الفاضله ويهديك للمعاملات الحسنه ويهديك للكمال البشري يهديك لما فيه كمالك وسعادتك في الدنيا والاخره يهديك هنا ويرسم لك طريق الهدايه هناك في الاخره فكل الهدايا بقضها وقضيدها يحمل هذا الكتاب ولذلك حذف المتعلق ليش للعموم كل ما يسعد البشريه في دنياها واخراها لو يهديها القرآن الله اكبر حلص. حتى اذا اردتم النصر في العالم النصر على الاعداء ان تحوزوا قياده الكره الارضيه خذوا بهذا الكتاب هو يهديكم للدولة الاسلاميه المسيطره مؤمنة والله اذا بغيتم تكونوا سادة الناس وزعماء العالم وقاده الدنيا تعاليتم بهذا خلاص هو المفتاح لذلك حذر المتعلق من هدن هدن هدن ليش بقى؟ ولكن قل لمن يهدي موكل للناس ورد في القرآن هدى للناس ولكن هنا قيد أشخاص للمتقين خاص للمتقين فيا سعد ويا من رزقه الله التقوى فأصبح مهيان وأصبح معذن وأصبح في تجاوب مع هذا القرآن العظيم حينما تكون متقين لله حينما تكون مهيان بالتقوى يصبح القرآن يفسح كنوزه لك يفسح أسراره يعطيك بكلكله يا مرحبا ويفسح صدره لك ويضمك إليه الله أكبر خلاص تصبح صديقه يعطي كل ما عنده من نفيس، خلاص حبيبة. تصبح يعني مواكبا للقرآن دائما ابدا في الدنيا والاخره وهذا هو الذي يشعر على روض القرآن. لذلك قال هدى لمن لمن احتاطوا لمن اخذوا قصب السنك في التقوى. اعجالوا وقايا بينهم وبين صحة الله وغضبه والنار. به شو الوقايه بالتوحيد بالإيمان بالعمل الصالح اتقوا الدنيا واتقوا النساء واتقوا الشبهات واتقوا الظلم واتقوا المنكرات واتقوا الانحرافات واتقوا الطغيان واتقوا كل ما ينبغي أن يتقوا كل ما يجوء أن يتقى فكانوا صورة من تتقوا ومن يتقي الله يجعل له لا انت تشاقوا الله يجعل لكم فرقانا الله اكبر نورا تفرقون به بين الحق والباطل بين الكفر والايمان بين اعداء الله اولياء الله بين طرق الهدايه وطرق الضلال خلاص وحسب عندكم ايش مناره منارات تميزون بها بين كل شيء كم انسان ما ما يفرق بين الجماعه الضاله وبين الجماعه الموفقه المؤمنه بيفل. ليش ما عنده الميزان ما عنده تقوى يوم يكون عنده تقوى يصبح عنده التقرير يوم يحمل هذا الكتاب يصبح عنده الميزان يزن الناس لذا كان هذا القران هدايه لمن للمتقين اذا عندك التقوى هل عندك ايش تليفون نقال تفتح الخط مباشره حتسمع الانترنيت تاخد خلاص خلاص فحرها. بينك وبين رب العزه فتح الخط هو بتقوى يصبح اكن عندك اله اتجاهوه عندك اله اتصال خلاص ليش بالتقوى ولذلك قال يهدي المؤمن المتقين هو يهدي الكل ولكن اولئك يهديهم ويبين لهم الحجج لكن استفادوا منها استجابوا لها لا فكان الذين استجابوا كأنه ما إلا لهم فهمش وضرب على اولئك الضالين اولئك المنحرفين اولئك الكفر والظلم والمنافقين ضرب عليهم كان القران ما اساله لهدايتهم له وانما اسال هدايه من للذين استجابوا والذين انتفعوا هدى للمتقين ثم كان قائل وكان سائلا سال يا ربي ما هي مميزات المتقين عن غيرهم كل الناس يدعي انهم من المتقين يا رب اعطينا اوصاف ونعرف ما يعني مميزاتهم حتى لا تشتبه علينا الامور كم من انسان يدعي عنا ما شاء الله كل واحد يقول هو من المتصفين اللي كده. كل الناس يدعي لنا ولكن هناك ميزان اعطاه الله الميزان اعطانا الصف اوصاف وهناك في الايه الاخرى اوصاف اخرى سبحان الله إنما تتلازم هناك تلازم بينها وبين تلك الصفات الأخرى على كل حال نعطيكم هنا ما أعطانا القرآن الكريم هنا في هذه الآيات حالة طرد الأوصاف المتقين ستة ونطلب الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم نحن نحاول إذا شفنا هذه الصفات فينا حمدنا الله وشكرناه وطلبنا المزيد وإذا لم نجدها فينا طلبنا من الله التوفيق الهداية أن يهدينا لها وان نكون من اهلها طيب اولاها من هذه الصفات من ماذا الذين يؤمنون بالغيب الله اكبر الذين يؤمنون اي يصدقون بالغيب شو الغيب ما خرج عن عالم الشهاده وعن العالم الفكري فكله غيب اما الامور التي يخوض فيها الفكر والعقل ليست ايش بغيب مثل عملية حسابية ولو معقدة عملية هندسية ولو معقدة ايضا تسمى من الغيب لا يخرجها فلان دون فلان خرج واحد وآلف ما خرجوها هذا غيب ما غيب. هذا الفكر فيه مجال او دخل في عالم الشهادة الحواس الخمس اللي شفته بعينك والناس بأذنك وشميته فيه ونتقت به لسر ومسيته, ومسيته يعني الحواس الخمس اللي دخل تحته الحواس الخمسة ده غيب ده الشهادة لا الغيب هو كل ما غاب عنا ولو لم تدركه عقولنا واخبر به ربنا وسيدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا هو الغيب ولا لكم مثلا من او غير الله نعرف الله نفكر في الله ممكن نعرف الله لا فالله غيب واوصافه غيب ما نعرفها كيف ولو اننا عرفنا في القران وندرك معناها لكن كيفيتها معرفه ابدا اوصاف الله سبحانه وتعالى معانيها معروفة ولا لا معروفة كما قال امام مالك رحمه الله المعنى معلوم في كل الصفات ومن قال ان المعنى غير معروف فهو الضال المضيء وبعض المفوضه يقولوا المعاني معاني هذه الصفات ما ندريها وما نعرف لها معناها ولا شيء ونفوض أمرها إلى الله ونفوض معناها إلى الله. إذا سمعتم أحدا يقول نفوض معناها إلى الله فعلم أنه طال مد عرفتم تنبهوا يا إخوان كل صفات الله معانيها معلومة كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال المعنى معلوم استواء العرش قال المعنى معلوم يعني معنى السواء سأل عن قال والكيف مجهود اذن كل الصفات كل علماء كل الصفات معانيها معلومه وكيفيتها كيف مثلا السميع يسمع ولا لا المعنى معلوم ولا لا ولكن كيف يسمع ما ندري كيف ولو بعد يسمع. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف اش له يدين ولا لا له يدين والمعنى معلوم وكيف اليدين ما ندري وهكذا كل الصفات من قال إن المعنى إن معنى الصفات هاش نفوض فوض معناها نفوض غصبا نفوض معناها إلى الله فاعلم أنه ضال المضم أنا اعطيك الميزان هذا هو الميزان الصحيح لكن إذا قال الكيف المعنى معلوم ولكن الكيف مجهول نفوض الكيف هذا هو عضي عليه مس بيدك عليه خذ عنه إن شاء الله. عيد. طيب رب العزة يقول هنا الذين يؤمنون بروه قلنا الله غيب نؤمن به وأوصافه غيب والملائكة إيش غيب نؤمن به لأن الله ورسوله غيب والرسل غيب والكتب التي نزلت عليهم غيب وساتئ ان شاء الله بالكتاب بالكتب والقدر غيب واليوم الاخر ابتداء من الموت وما بعد الموت حتى يستقر اهل الجنه في الجنه واهل النار في النار غيب ندريكي في الحساب ندريكي في الميزان ندريكي في العرض ندري ما هو الحوض ندري في الصراط ندري عن الجنه شيء ولا عن النار شيء ما ندري شيء بل اكثر من هذا حتى الحياه والموت ما ندري الله خلق الموت والحياه كيف الحياه وكيف الموت كيف كنههما وما ما ندري الجن اخبر الله عنه في القران كانوا لما كانوا ندريهم ندري ما ندري غير ومن لم يؤمن بالجن كفر غيب السماوات غيب سبع سماوات ومن الارض مثلهم نعرف, نعرف عنهم شيء ما نعرف العرش ندريه الكرسي نعلم عنه شيئا ما في اللوح المحفور ندريه لا القلم وكيف يكسب ما ندري سيدري كيف؟ العالم العلوي والسفلي ما ندري أنت أكوام ملايير الملايير الملايير من الغيب أنت من فرقك إلى قدمك كلك خير حتى العين ما ندري كيف صار حتى الأذن ما ندري كيف تسمع كيف أنا أتكلم وتسمعون صوتي كيف ما ندري عرفون الغيب هذه جملة من الغيب. وسبحان الله الله يقول مفاسح الغيب خمس إن الله عز الساعة ونزل الغيب وعلم ما في الأرحام ما نفسه ما ذنب وغدا وما نفس ما هي أرثين سموت خمس خمس ليه خمس خمس فقط هذه أشياء معدوده لأن هي التي تتصل بالإنسان وإلا الغيب الماضي الذي لا نهاية لا غيب والمستقبل اللا نهائي غيب والعالم الحاضر بعلوه وسفليه من جميع جهات الست غيب والله عساه بخمس قال بخمس غيب ليش لأنها تقتصر بالإنسان كيز هلا جمعها لأ. لأن العوالم ثلاثة دنيا عالم الدنيا وعالم البرزخ لكن ثقل سن فيه عالم الدنيا عالم الدنيا وعالم البرزخ وعالم الاخره المفتاح لعالم الاخره شنو هو طرف مفتاح عالم الآخر هو الساعه ان الله عنده علمه هي المفتاح للاخر خليك بالاخر خليك دائما في البرزخ عالم البرزخ شو مفتاحه الموت وما تدري نفسهم بأي ابقىتنا الدنيا الدنيا فيما يتصل بالإنسان الأشياء الموجودة الآن من جبال وبحار وأشجار وأنهار الآن نشاهد نحل نشاهد؟ من خصنا الأشياء التي تتجدد تجدد مره بمرة فينا بعض الأخرى اللي يتجدد من النبات أشو... النبات هذه العشوب يعني ستجدد. مفسحها شو الغيب الغير. وينزل الغير. ما تدري? العام المقبل ان شاء الله واش ميش يكون مطير ولا غير مطير? تعرف? العام المقبل ان شاء الله ماشي كيف ميش يكون? وفي رمضان كيف غادي نعيش واش ساولنا في الصحوة? كيف نعيش? ماشي. ها وثم عالم الحيوان هذا عالم النبات عالم الحيوان اش مفتاحه النطفة في الرحم اش قال ويعلم ما في الارحام باقينا واحده وهو عملك ايها الانسان عملك ايها الانسان ان يتجدد اش مفتاحه الكسب هذا الكسب ما تدري وما تدهي نفسه ماذا هذا هذه هذه الأخصص خمسة لا يعلمها إن الله فيما يتصل بك أنت سؤال يقول إنني أكون أصلي وراء الإمام ويقرأوا صورة أخيه وعندما يختمها أسمع بعض الناس يقولون شيئا لا أعرفه فدلنا عليه يعني شو أخيها <تصفيق> شاء الله يحكم الحاكمين. ورد حديث ضعيف شوي. بل هو عن ذلك من الشهيدين. ولكن هذا ما ينبغي أن يسمع. ما ينبغي أن يسمع. بل ينبغي أن تقول أوفقي نفسي. الله يحكم الحاكمين. ما ت ما تسمع تنصي. ما تتعلم شيء ما تسمع. أي. فهذا فيها حديث حديث ضعيف شوي. ولكن في حديث صحيح في سورة النساء القيامة هذا صحيح توأخره. أنا ساذري قادر على أن بحية الموتة يقول بلى هذا بل. قادر يعني هذا صحيح يعني والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتجاور مع القرآن يعني ال ما يقول يقول لما ايه ما يمين اميتيكم انا ميتكم رب العالمين فكان يتجاوز هكذا عند اذا كانت ايه في رحمه يطلب الله سبحانه الرحمة واذا كان في عذاب يكون الله نجازي وهكذا كان يتجاوز مع القران فهذا هذا سنة ثم يقول ا ما حكم الرجل الذي يسلم على المراه الاجنبيه المراه الاجنبيه كان لو يقصد يعني المصافحه انه السلام يعني المصافحه هذه المصافحه المرأة الاجنبيه احنا قلنا من راسه من راس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ان يضرب احدكم في ام راسه بمخيط من حديد يعني بمسدس ها يعني يفضل ان يضرب هكذا ولا يمشي راس الاجنبيه يعني لو كشف الله لك العذاب عما يعني عما تحكم من اذا, إذا صفعه امراه اذا كشف الله العذاب فضل يعني تقتل وترتق كثيرا بمسدس الراس ومات ويقول لي يد زانية اليد تزني وزناها اللمس في اللواية وزناها البطش يعني إذا صفحت فأنت زاني وإذا شفت فيها فأنت زاني وإذا سمعت يا ليل يا عيد منها فأنت زاني تسمع الأمنية يعرش وإذا خيره فيها زانية وتزاني هي زانية بصوتها وانت باستماعك تتجاوب الزنا كل من آدم أدرك حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة لابد انت زاني رغم انفيك تصبح زاني والزنا مكسوم في جبهتك زاني رغم انفيك والفرج يصدق ذلك اما يطبع على هذا الزنا ويحققه واما لا ايه والزنا درجات هذا يخليه الخلاص تستحق اما الحد واما الرجل ثم يقول الاخر الكريم يقول ووجد وجدت في كتاب يقول بأن بأن معركة سوقعت بين علي وعائشة قوم المؤمنين رضي الله عنهم نعم هذه معركة معروفة وقعت الجمل والسبب فيها هو أن لما مات عثمان رضي الله عنه كانت عائشة رضي الله عنها من المطالبين بدم عثمان بتقول يا يا علي يا طالب نحن نبايعك بشرط ان تسلم لنا القتله الذين قتلوا عثمان قتلوا رجلا تستحي منه الملائكه فعالم ابي طالب راى فيها فتنه اذا سلم فيها مصيبه ففراها كده و يعني مثلا الاخرون يشاهدوا يشهدوا هؤلاء يشهدوا هذول يشهدوا خلاص ما يذاقوا وقال وكان والا سيد عايشه مباشره بالجنة ولا لا وذو هذا الزبير من المشارين بالجنه وقتلوا في المعركه مصيبه ومصيبه نزل خلاص طائفه ثاني من المؤمنين فزل طائفه ثاني من المؤمنين خلاص نعم ثم سؤال اخر يقول الدعاء من صدقه اللهم حقق له مراده ثم سؤال اخر يقول هل ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قرأ هذا الدعاء في اخر التشهد؟ اللهم الأخير الله لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما نعم هذا صحيح؟ كان رسول الله صلى الله الله من دمت نفس على بدوه لي يا ابن الصديق الله مذني ضمت نفسي ذم كثيرا ولا أفرج نبأ لا أنسف قولي ما خيرت من عندي وارحمني إنك أنت رحيم وكان عليه يقول ما, اللهم ما قدمته وما أخرت وما صلت وما علت وما أعلنت وما من انت مقدم وانت مؤخر لا اله الا انت وأكذ أدعية كان يقول عليه صلاة والسلام مرة هكذا ومرة هكذا صحيح ثم يقول هذه جود تحريك السبابة عند التشاهد فقد جاء في الحديث وأشار بأسبوع السبابة ما من الإشارة الإشارة معناها هكذا يعني ما خلى هكذا الإشارة معنى ميز هذا هذا تعني الإشارة ميز هذا عنها عن هذه عن هذه الأسبوع هذه عن, عن خواتيها ويقال يعني في رأي الحديث وقد الشيخ الألباني أثبت في كتابه في كتابه الجيد سب الصلاة النبي يقول كان يحركها يدعو بها ويقول إنها لا على الشيطان من الحديث يحركها يحركها يدعو بها ويقول إنها لا على الشيطان من الحديث كيف أشد على الشيطان؟ لأن الذي يحركها ذلك بال مع مع القراء مع مع الذكر غير بمجرد ما يغيب يجيب للبيت والمحل وكذا والمشكل اللي عندك وتحلوا ما سنعملوا ما نجده وتسوقها مانية بمجرد السكر المشكلة الشيطان فوقفها وقبلها فوقف حرم هذا بسجر ومجرد مذهل وحرص وقلنا هل أشد على الشيطان من الحديدين شأنك يقدروا بخناجير وثم يقول أنا أنا هل وضع اليد اليسرى على يد يمنع اليسرى بعد الركوع سنة لا ما هو سنة أبدا ما سنة. هذه مرات تكلمنا عن هذا وقلنا ان الذي يروي هذه السنه التي اخذوها عن, عن, عن يعني عن ذلك الصحابي وابن حجر, وابن حجر هو نفسه يروي اليد من اولها الى اخر اليدين اشاهر لا في الركوع ولا في السجود ولا في القيام ولا في القراءه كيف تقول يد وما اشار هذا وهذا بنفسه يقول ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما لك وان واضعا قالوا حتى القيام بعد الركوع هو القيام لا هذا قيام خاص هذا قيام مقيد اما ذاك القيام لا قلت في القيام والقراءه ايه فهذا هذا الذي يرد على على من قال هكذا وهذه ذكرها سئل عنها امام السنه وهو امام احمد رحمه الله فقال يعني لا خلاص يعني ما عنده سنة يقول علماء لو كان عقبه هذا إمام السنة يقوله عنده أكثر من مليون حديث صحيح يا فضي يا فضي أكثر من مليون ولكنس هذه ولكنس هذه السنة لكانت هذه ثم يقول هل الأصل في الصلاة الإرصال أو القبض الأصل لا أصل صلاة لا قبض ولا إرصال الأصل ما في شيء الأصل هي الجاهلية حتى الصلاة ما كانت فلنشو ما كنا نصلي اش كلي عندنا نصليه؟ الله ما في صلاة يجيب لكن لما شرعت الصلاة شريعه الفاتحة وشرعت قراءة وشريعة كذا والقبض والكاذه الاخير ايش بط قليل جايز من العزيز ايش بط الله ما في صلاة ثم السؤال الاخير ان شاء الله يقول من هم اهل الكتاب في عصرنا الحديث اهل الكتاب ما عرفون اهل الكتاب هم اليهود والنصارى. وا لحرفوه وغيروه ولكن الاسلام عالم وعالم منهم من, من حرفه وبدله واخبرنا اخبرنا عن تحريفهم وقالهم لهم الكتاب يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ما قلت لا شيء يا اهل الكتاب لا تسمعوا لا شيء حتى تقيموا تراث الانجيل لا تسمعوا لا شيء واسموا الكتاب كانوا مشغول بالكتاب ويدعون انهم من الكتاب ايوه هلنا هلنا الكتاب عملنا بالكتاب إذا لسنا على شيء هذا مثل الكتاب لا لا قيمة لنا ولا وجود لنا إخوتي الكلاب احسن منا هذا نعمل الكتاب لستم على شيء حد بالكتاب هذا النص من ربنا لنا جميعا ويرضى سبحانه الله عند السلام على والحمد لله رب العالمين